حور العين تناديني فدعيني ودعيني لا لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحى حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحى حور العين تناديني فدعيني امّا ودعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني عور العين تناديني فدعيني امّا ودعيني لا تبكي دموعك يا امي عن دربي لا لن تثنيني امّا وطريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا جهاد متقد ودم بالعزة قد نضحى قر العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكد موك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه لا لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحى أرض وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحى حور العين تناديني فدعيني امّا هدعيني لا تبكي يا امي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني امّا هدعيني لا تبكي يا امي عن دربي لا لن تثنيني امّا طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا ودم بالعزة قد نضحى حر العين تناديني فدعيني أمه ودعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني ور العين تناديني فدعيني ام اهديني لتبكي موك يا أمي عن دربي لا لنثنيه امي ام طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا رب وجهاد المقتد ودم بالعزه قد نضحا العين تناديني فدعيني امّا ودعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دمي لا لن تجنيني